ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا اصيره ولا ولا حام ولكن الذين كفروا ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واعذر